جرب جرب جرب لا تروح ولا تتغرب تعال عندنا في صوت العرب هتعرف جواب أصعب سؤال الله اكبر عليك أنت فاهم الدنيا وشغال ولا محيراك يا إنسان مش محتلة هذا يعني ومع كل إجابة هتكتشف إنك أستاذ وعايش في الدنيا بتقدير ممتاز أنت جبت المعلومات من إيه؟ أستاذ في الدنيا تحقيقي ولا أنا بحلم؟ أستاذ, أستاذ, في أستاذ, في أستاذ في الدنيا مع هبا مصطفى بيكم وأستاذ في الدنيا ويلا بينا نشوف مين النهاردة هيكون أستاذنا في الدنيا تحت عمرك يا سيد البعوات البحوات جاهزين الأستاذ يجي يخضوه على طول بين الأستاذ عندك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بنرحب معنا النهار دف حال جديدة من أستاذ في الدنيا بفنان الكاريكاتير ومؤسس ومدير الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير الأستاذ عميد جمعة أستاذ عميد أهلا بحضرتك منوورنا على موجات صوت العرب كل سنة وحضرتك طيب وإحنا بنودع رمضان في آخر أيامه نتمنى تودع على حضرتك بكل خير ويومنوا عافية وإن شاء الله نتمنى لحضرتك والكل الأحبة ايد سعيد كل سنة وحضرتكم طيبين وشكرا لحضرتكم والإزاعة صوت العرب الغد. اللي يعني هي بسعب دايما بوجودي فيها ونسأل الله أنه يتقبل منا الصيام والقيام يا رب أستاذ في الدنيا. يا طارف فنان الكركترامات جمع بيحب يعيش اليوم بيومه ولا دايما شايل هم بكرة والأن منه. طبعا الإنسان يعني يحاول إنه يعيش اليوم اللي هو فيه لإنه الماضي خلاص راح ومش نعرف نغيره والمستقبل بيض ربنا سبحانه وتعالى فلين شايل نفسنا الهموم خلينا نعيش اليوم بيومه أحسن لكن دمًا منعش ورضو إن إحنا نحاول نتطلع على المستقبل من خلال العمل بعندنا هذا الطموح. في مبادئ أستاذ عمد إذا وجدت في حياتنا بتهون علينا الحياة منها الكلمة الطيبة وجبر الخاطر حضرتك بتؤمن بيهم وبتعمل بيهم في حياتك؟ طبعا الكلمة الطيبة صدقة فالإنسان دايما يحاول يخلي لسانه عف ويخلي لسانه دائما في حالة كلام طيب مع الآخرين ومع الأصدقاء ومع الجيران و... لان دي بتخليه اولا يعني محبوب ويبقى انسان في نظرهم إنسان كويس وفي نفس الوقت فكرة يعني جبر الخواطر دي بقى دي جبر خاطر على الله يعني الإنسان يجبر بخاطر الآخرين يعني إذا حد بيكلمك ما يعني ما تحاولش تصدر كلامه أو تحاول تقطعه لا استمع للي الآخر أكبر بخاطره حتى لو أنت عارف المعلومات اللي هو بيقولها استمع للي الآخر وقله تمام كأنك لسه أول مرة تسمعها فده نوع من جبر الخاطر فلو عملنا الحكاية الحياة يعني المجتمع هيبقى أفضل إن في ناس كده تحب تستعرض وتحاول تقطعه لا يعني الحياة المبادئ دي جميلة وأنا بحب أتحلى بها حتى لو جيت على نفسي او حسيت بذيك شوي لكن جبرت بخاطر اللي قدامي فنان الكاركاتير أحمد جمعة مؤمن بمقولة لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. أنا مؤمن بهذه المقولة الجميلة لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. لأن اليأس ده شيء يعني مزمن والإنسان اللي يوصل مرحلة اليأس ده يعني فاقد للإيمان. لأن الإنسان لازم يكون عنده إيمان بربنا سبحانه وتعالى وأنه قادر على تحقيق كل طموحات. لكن علينا أن نعمل. لا نكتفي بالأمل ونقول إن إحنا يعني هنعمل لا لابد أن نعمل ونعمل حتى نحقق هذه الأمان. فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس فنان الكاريكاتير عماد جمعة إذا حدث وحضرتك أخطأت في حق أحد ما هل تؤمن بفكرة الاعتذار ولا حضرتك بتكابر في الاعتذار وعلى العكس إذا حدث وشخص ما أخطأ في حق حضرتك ممكن تتقبل اعتذاره وتؤمن بمبدأ العفو عند المقدرة والتسامح طبعاً لقدر الله إذا حصل يعني ودي ما تحصل شيء يمكن لأنديرا طبعاً محدش معصوم لكن إذا فعلا شعرت بأن أنا أخطأت في حق شخص ما الرجوع للحق فضيلة على طول أبادر بالاعتذار لي ولون أسف يعني يمكن الموقف كان في سوء تفاهم أو حاجة لكن أنا بعتذر لك إذا حصل العكس انا طبعا يعني لابد ان أتسامح زي ما بيقول لنا التمس لأخيك سبعين عزرا فيعني يجب الإنسان يكون متسامح مع نفسه ومع الآخرين حتى تكون افضل النهاية بنشكر حضرتك على وجودك معنا النهار طفل لك دايما كل التوفيق فنان الكاريكاتير أستاذ عمات جمعة نورتنا وكل سنة وحضرتك طايت ألف شكر لحضرتك ولصوت العرب على هذه الاستضافة الجميلة وكنت سعيد جدا بيها وكل سنة وحضراتكم طيبين والساده المستمعين بخير يا رب وربنا يجعله عيد سعيد علينا جميعا الأستاذ مبسوط جدا جدا أستاذ في الدنيا أستاذ في الدنيا مع هبه مصطفى